مختصة هي جاء النص في التمر وهذا يقول قراءة القرآن وأعمال البر تتضاعف هي تتضاعف تتضاعف هنا لكن هل المضاعفة كالصلاة لا أدري لأن النص جاء في الصلاة زوجتي موظفة وبعد دخولي بها خيرتها بين التفرغ لي وترك العمل أو استمرارها في العمل على أن تتحمل نفقة الملبس لأولادي منها فهل لله يا أخي أنت ظالم لماذا ما شرط هذا الشرط عند عقد الزواج أما تتزوجها وهي تعمل ولما أخذت بكارتها تريد أن تلجئها هذا ظلم هذا لا يجوز لك بعض الرجال سبحان الله يشتغل على خطين قبل يتمكن من المرأة يكون عبد وإذا تمكن منها صار سيدا هذا ما يجوز المسلم يكون واضح لأنك إذا غدرت غيرك ستغدر لكن متى أو ستعاقب يوم القيامة ما يجوز للإنسان ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن ذا الوجهين خليق ألا يكون عند الله وجهه ذا الوجهين الذي يتكلم مع هؤلاء بوجه ويتكلم مع هؤلاء بوجه يعني منافق ويعتبر ان هذا يسمونه لباقة وذكاء مثل اللي يلعبون على الناس في الأسواق في السلع في رفع الأسعار ويقولون البيع والشراء شطارة يعني يغش ويزيد في السعر وهذا يعتبر أن هذا وهذا ليس من الدين في شيء أنا متزوج من امرأة ولم أستطع أنا متزوج من امرأة من بلد كذا ولم أستطع تجنيسها هل يجوزوا أن أعالجها باسم ثاني لا هذا كذب وهذا يقول هل من سرق مالي في الحرم عقابه عند الله إذا جاء يوم القيامة تأخذ من حسناته السنة الراتبة التي قبل الصلاة صليها في البيت إن صليتها في المسجد أو صليتها في البيت لأن أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة وهذا يقول أنا أعمل مدرس في مدرسة يوجد فيها مدرس من كذا فهل جوج عن أسلم عليه لا يا أخي الإنسان إذا كان عاصي مجاهد في معصيته انصحه فإن لم يقبل فهجره وهل يقول ما هي الرخص للمسافر الذي يقيم فترة قصيرة ثم يسافر مرة أخرى إذا كان يسافر له القصد بس إذا كان بيقيم أقل من أربعة أيام يقصر له القصر وله الجمع وله الفطر في رمضان زوجتي جاءت عمره لمدة شهر وبعد وصولها أرادت أن ترجعه ولم تقبل أن تبقى إلى الحج على كل حال أصلح أنت وياها إن بقيت فالحمد لله وإن سافرت لكن إذا استافرت فهذا يرجع إليها هل يجوز تأليف كتاب للرد إذا كنت بترد أنت من أهل الرد ما في مانع خلاص الأسئلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا سؤال وهذا أجبنا عن هذا, هذا الطواف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته